ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ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 وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ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 ما ليقضوا تفسهم واليوفن ذرهم واليتطوف واليتطوف بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعْظِمُ حُرمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ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 صافهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون وَالْبُدْنَ والبند جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجل يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَكَنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّلَاةَ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوْ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ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 يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير